لقد تاب الله على النبي والهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم الله إنه بهم رؤوف رحيم